وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصيلة.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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها سمعوا لها تغيضوا زفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا دعوا هناك ثبورا دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا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 لهم فيها لهم فيها لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد ممسولا اللهم انا نسالك ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتو كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا لا بشرا لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تنزل الملك الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا ولا يأتونك بما فل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا. اللهم اجنبني من الأرض. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِ الَّذِينَ كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَائِيَةً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 وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيْمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْهُ كَئِئَةً اتَّخَذُوهُنَّ كَإِلَٰهٍ زُوَاءَ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوا أرأيت من تغذا إلههما؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّهُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ إِنَّهُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلنه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 Al-Rahman Al-Rahman الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن, الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 ربنا ربنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلّا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون, ولا يزنون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 Hassanat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 Allah tidak akan Allah tidak akan Allah tidak akan Allah ذرياتنا قرة عيون ربنا ربنا ربنا أب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها. تحيته وسلاما خالدين فيها حسنه مستقرا ومقاما ومن اسكن الجهل قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبؤ بكم ربي قل ما يعبؤ بكم, بكم ربي لولا دعاء سوف يكون لزاما